آمين. تنزل من الرقان رقيم. Uh, قدر في No, pankki إن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة That um. فأخذت من صائقة العذاب. Kiitos <tien> وَإِنَّكُمْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَضَ الْعَهْدُ ظَهْرَنَا ۚ وَإِنَّمَا أَنتُم Yeah. Hey. وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْذِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمام قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إنهم كَانُوا قَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلا قَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَا نَجِزِيَنَّهُمْ وَلَا أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يوم ذلك جزاء Oh إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تخافوا وأبشر بالجنة التي كنت أمت وذل. نحن أهل وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الأسنة ولا السيئة التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي أمين وَمَا يُلَقَى إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَى إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَى عظيم، وإما يزغرنك من الشيطان الزور، فاستغفر. إنه هو السميع العليم ومن آياته النايل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, وسجدوا لله. فإِنْ سَكَبَوْا فَالَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ أمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا أن ودلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت انَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ النَّذِينَ يُؤْذُونَ فِي آيَاتِنَا أفمن يلقى في النار خير أم من يَا مَنُ مَا شِئْتُم مِّنَّهُ بِمَا كَانَ مَلُونًا إِنَّ الَّذِي كفروا بالذكر لما جاء لا لرسول من قبلك إن ربك لذو ولو جعلناه لَّهُمْ مِّن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ إِلَّا الْحَقُّ Yeah إ نهُلَ في yhdessä لا تضعوا إلا بغي اشتركوا <تصفيق> من دُِ الخير وَإِم مَنْ السَّ الشَّ فَيَعُ ش قَنُُ وَلئِن من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي ان نُنَبِّئُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ جون <تصفيق> حتى يتبين لهم أنه الحق، أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنْهُ